أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون نقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة يونر ربنا لقد استكبروا في أنفسه وعتوا عتبا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوميذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلوا هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم شاقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل النبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بهم فؤادك ولتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولاك شر مكان وظل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخوارنا وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تذميرا رَقَى مَنُوحَ لما كَذَّبَ الرُّسُلَ غَلَقْنَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَعَذَّبْنَا الظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ أَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةً وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَطْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَتَرَسَّؤَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كانوا لا يرجون يَرْجُونَ وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوى هذا الذي بعث الله رسولا إن كذا ليضلنا عن آلهتنا لولا لَوْلَا صبرنا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حين يَرَوْنَ الْعَذَابَ من أضل سبيلا أريت ما اتَّخَذَ إله أو هواه أفأنت تكون عَلَيْهِ عليه أن أكثرهم يسمعون إنهم إلا كلا نعم بلما ظلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعل ساكنا ثم جعل الشمس عليه بريلا ثم قبضناه إلينا قبدا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار النشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بالة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرة ولما بينهم ليذكروا فبا, فبا أكثر الناس إلا كفورا ولمشينا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يذرهم فكان الكافر على ربه غهيرا وما أنسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتمكن على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فكفى به بإذنوب عباده خبيرا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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلان آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيني واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مسقرا ومقاما قل ما يعبى بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستنزئون أولم يروا إلى الأرض كمن بطن فيها من كل زوجين كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم نؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون وضيّق صدري ولا ينتلق لصاني ولا ينتلق لساني فأرسل إلى هارون وله علي ذم فخاف أن يقتلوا قال كلا فذهب بأياتنا إن معكم مستمعون فأت يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا ولدا ولا فينا من عمرك السنين؟ وفعلت فعلت كَلَّتِ فَعَلَتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَفَرَطْتُ مِنْكُلَمَا خِيَطَكُمْ فَوَهَبْنِ رَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ نَبَتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِي العَونِ وَمَهَّ رَب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِكُونَ مُوقِنِينَ قال لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قال رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْعُوَالِينَ قال إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قال رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَأْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِكُونَ تَعْقِلُونَ قال لَيْنِ التَّخَزْتَ إِلَى أَنْ غَيْرِهِ لَجَعَلَنَّكَ مِنَ الْم قال ولم جئتك بشيء مبين قال فاتبي كنت من الصادقين فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملاي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة كانوا من الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجلا إي كنا نحن الغالبين قال نعم وإنك إذا لم نقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم ألقون فألقوا حبالهم وعسياً وقالوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون فألقى موسى عصا فإذا ي فإذا يتلقى فما يأفكون فألقى السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم لو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السعر فلسوف تعلمون لو قدت عن أيديكم أرجلكم من خلاف ولو صلمنكم أجمعين قالوا لا بين إنا إلى ربنا مقلب إن نتمع أن يغفر لنا ربنا خطيانا أن كنا أول المؤمنين فَإِنْ إلى إِلَى مُوسَى أَنسري بِعِبَادِ إِنَّكُمُ الْمُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِي الْعَوْنِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرًا إِنَّهَا إِلَى إِلَٰهٍ شِذْمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرٌ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَرَسَنَا هَٰبَنِي فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَنَا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْلَقْنَا عَلَى الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك الله الْعَزِيزُ العزيز الرحيم واتلع عليه من إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ إذ قال لي أبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد إسلاما فنظل لها عاكف قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فليتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأخدمون فإن معذب لي إلا رب الذي خلقني فهو يادين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فويشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وارحقني بالصالحين واجعلني لصان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلبه سلم ونسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونك أو ينتصرون فكبكموا فيها هم الغاوون فجنودي بلسج معون قالوا وهم فيها يختسمون طلائ إن كنا لفي ظلال مبين إذا نسويكم براب العالمين وما ظلنا إلى المجليون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرته فنكون من المؤمنين إن في ذي لاية وما كان أكثر المؤمنين وإِنَّ رَبَكَ الَّهُ الْعَزِيزُ الْرَحِيمُ كذبت قوم النوحين المرسلين إذ قال لما أخوهم نوحنا لا تتقون إني لك رسول أمين فاتقوا الله واتئعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين فاتقوا الله واتئعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم من على رب لو تشعرون وما أنا بطرد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجينا ومن معه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية فما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ آدَمَ وَقَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَقَوْمُ الْأَخْنَانِ وَقَوْمُ ثَمُودَ وَقَوْمُ الْيَأْجُوجِ وَمَأْجُوجَ وَقَوْمِ الْحَارِثِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِنْ, الله فما عليهم من أجل إن أجل إلا على رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا مِنْ أَجْرٍ عَلَى رَبِّ بِكُلِّ آيَةً وإذا بطشتم بطشتم جبارنا فاتقوا الله واتيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبن وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذابا يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعصت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق وما نحن بمعذبين فكذبوا فالكناهم إن في ذا جل آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لك رسول آمن فتاق الله واتي وما أسألكم عليه من أجر إن أجي إلا على رب العالمين أتتركون في ما ها في جنات وعيون، وزروع ونقل ينطلع هاضيم، وتنحيتون من الجبال بيوتانفرهم، فاتقوا الله واتيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فاتي بآية إن من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوتن المرسل إذ قال لهم أخوهم لوتن لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ويتيعون فما أسألكم علي من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين فَتَدَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادٌ قَالُوا لَئِن مَّتَّتَّ هِيَ لُوتٌ لَّتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَانِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك الله العزيز الرحيم كذب أصحاب أكثر المسرين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأتيعون وما أسألكم علي من أجل إن أجل إلا على رب العالمين أفل كيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالغستاص ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين فما أنت إلا بشر مثلنا وإن ذنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 وَإِنْ نُؤْلِفُهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أولم يكن, أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي ولو وَلَوْ على عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَنَكْنُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى, حتى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وهم لا يشعرون فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مَنْذَرُونَ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِمَّا تَعْنَمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَ مَا كَانُوا يُعْذُونَ مَا أَغْنَى عَنْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ فَمَا لَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إله آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عسوك فقل إني بريء مما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرجح حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبهكم على ما تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفواك نافين يرقون السمع وأكثرهم كاذبون واشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واضي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهِ كَثِيرًا وَانْ تَسْأَلُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا فَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَا قَلَبِيًا قَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالا فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لذ حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنس نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءها نوذ ينبرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله عزيز الحكيم وألقي عساك ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ما ظلم ثم بدل حسنا بعد السوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنما كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبسدة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولكن آتينا داود سليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده, جنوده من الجن والإيس والطير فهم يوزعون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 وتفقد الطير فقال مالي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه, أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كذا غير بعيد فقال حت بما لم تحت به وجئت كم من سبع بنبأ يقين إِنِّي وَجَدتُ مَرأَةً تَمْلِكُ وَنُوتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِهِ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أسدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فأنقه إليه ثم تولوا عنهم ثم تول عنهم فأنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اَلَّتَانِ وَلَيَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ افْتُونِي فِي أَمْرٍ مَّا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ لِقَوْتِهِ وَلُبَاسِهِ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تُمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً نَّفَسَدُوهَا وَجَعَلُوا عِزَّتَهَا لِلَّهِ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمل فما آطاني الله خير مما آتاكم بل أنتم تَفْرَحُونَ تفرحون ارجع إليه فلنأتي أنهم بجنور, بجنور لا قبل بها ولن نخرج أنهم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مما قامك وإني عليه لقبي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك صرفك فلما رأه مستقيلا عنده قال هذا قال هذا من فضل الربي ليبلوني أشكر ما أكفر فَمَا شكر إِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِي فَمَا كَفَرَ فَيْنَا رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ لَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْلَمُ إِلَّا دُونَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رأته حسيب حسيبتها لجة وكشفت عن ساقيها قال قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت ربني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد نرسلنا إلى ثمودا قم صالحة أن يعبدوا اللهم فإذا في قان يقتسمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوما تفتنون فكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأله ثم وَلَاو سُمِّلَ نَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِمْ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ آلِهٍ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ الْيَوْمُ تُخَاوِيَتًا بِمَا ظَلَمُوا ان في ذلك آية لقوم يعلمون وَجاء الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلَوْ تَنِي ذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ